الإمام علي عليه السلام كل ما تواجه معظلة للشاعر أبو مرتضى البهادري كل تواجه معظلة انسى علي عقد الولاي تلقى محافر بالشدين ويحلها كل المشكلة يعني كل عبد ما يجده تبحزين يوم بغله ما يلقى الحل بعد ما ينجلي شو اف بالعتره سهله دنياك لو جاورت بعي ادفعني يا هوا اصلنا والمعاد لحد والمرال احد في الوكي يسهي يا يا عفله لو جهرق الساي يوالله والدهر له جار وقسي اكشفوا بحسيان نعذلي وميزان نحكي الماء يخوف بحب نحكي الماء يخوف بحب حي يا رائع احنا نسكنه والاجر عندنا اشمهانقاز ابن نور الولايل يملي ولعوج الماي ينعدي اي والله ولعوج الماي ينعدي سييره على لين والامل لو مالوا الزلايه بصي يحبس ما يعدي صدرك اذا يذوب الهم نادي حشم وكنين ابغى ارى فن اهمك خوف ودنيا يا مريك تبقى بهذل وش يطانك القدمة قوة يا الله وش يطانك القدمة قوة نادي الشفيع الزلزلة هو النجاة تلك المحي عمل بزمن حولي ولو ما علي وسيف الشهيد وحسي يندم بكبلي صدقني جاعة عن نهيج ودي وصلي ومنهلي ولو ما علي ذلك الصبور ما جاء عبرنا المرحلة بي والله لو ما علي وذاك كنت صبور ما تعبرنا المرحله حي ايد ارتشي يوم الشداي العمر دمه من حب وصيد دمنا السعاي ورفعنا حبه وحبها لاي والله حبه المصب دمنا يسره وارضعنا حبه وحبه لك واللي يبغضك يا علي معلوم أصدق معملي وهذا الاسم أحلى اسمي وغير فلا عندي حليك لأساك انتظار كل دقة تهتف لك هلاي كل دقة تهتف لك هلاي قدم نسره بينه التهيف صاحل ولي كلنا حذر علي اين والهسين حذر علي اين والزين شريا يا نلبهر حايا من ديني تترعى جف حروف وش القمر تنزفت وين يا حدر علي كل من يحبكم عجلي ما من عزا هاي بالاخره على المنزل ايي خيعون ابويا خيعون من وال علي اي والله خيعون من وال علي كوثر عذبتنا اولاد اسقيه من شفى الطهور جنايات عبنين دايا والقرب لو ما حب علي لازم نقصة نبدلي يا والله والقرب لو ما حب علي لازم نقصة نبدلي القرب لو ما حب علي لا أحسن نذبلي ودّي لا أحس ان ذيبًا بدّي